Allahu Akbar. a l l a h イラー・イラ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ل امين أ ق س ب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 فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا 「あなたの手ま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 ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا إ ذ ا بلغت التراقي ة وقيل من راقه وظن أ ن ه ا ل ف ر ا ق والتفت الساق بالساقه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 أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى أ ل م يك ن ط ف ة من مني يمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق ف س و ا م فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل ا ن ث م أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الله